Qayr al-mahdool alayhim يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذَلِكَ على الله بعجيز ولا تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي Um in فينا ذو بالظلم وبالكذابين ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان لكين. ألم ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابه اسود ومن الناس والدواء 10. ليوفيهم مجوه ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من لَقَدْ خَبَّأَ لِقَوْمِهِ فِي ثُمَّ أَرْسَلَ الْكِتَابَ يحذون فيها من أسامر يحذون نُؤْمِنُ بِاللَّهِ نُنَزِّلُ عَلَيْكَ والذين كفروا لهم نار لا أرجعهم ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور هُوَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ